عن غزوه خيبر وما يلحق بها من احداث وسردنا على مسامعكم حاصلا وملخصا حول تلك الغزوه وما اتصل بها سواء تعلقت تلك الاحداث بحياه رسول الله عليه الصلاه والسلام في مجال الدعوه الى الله وقد ذكرنا بالتفصيل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 هذا من افعال الله تعالى في من خالف امره وبعد ان انتهينا من النشاط الدعوي راينا حياة رسول الله عليه الصلاه والسلام الخاصه حيث تزوج من ام حبيبة بنت زعيم قريش بنت ابي سفيان وتزوج صفيه بنت حيي ابنة زعيم اليهود حيي بن اخطب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 فنقبت اقدامنا شو لك تعبير نقبت لان النقبة هو شده الثقب نقب الانقاب هي شده الثقب لذلك سمي ما يتضاعه المراه وتبدي عينيها نقابا لانها تبدي ثقبا قال فنقبت اقدامنا و ما قالتش نقبت ماشي اغلبكم مطعم ما قالكش نعالنا ولا نقبه خفافنا ولا نقبه لا قالك نقبه اقدامنا يعني ارجل انت أنا بدات تنتقم قال شلونك قلت نقبه اقدامنا قاعد خيالت لا الاقدام نتاعهم نقبت شوف سبحان الله الالم الذي بلغهم اذن مشوا على ارجلهم كثيرا حتى نقبت ليس نعالهم ولا خفافهم ولكن ارجلهم ذاتها قال ونقبت قدماي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 شهرا كامل وهو يدعو على رعل وذكوان وعصية عصة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نراحل أنه أصيب الرسول عليه في القلب لكن كان بالضرورة احنا قلنا بالضرورة كان غزوة لكي يؤذب هؤلاء صح ما يجب غزوة ذات الرقاع إن سأصحة التسمية فإننا سميت بغزوة ذات الرقاع مثلا العام الرابع لشيء آخر قلنا ما هو ذكر قال كان هناك جبل ها؟ اسمه ذات الرقاع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 لا شك في ذلك واما مكانها فكان في نجد نجد هو كل ما على الارض يسمى نجد النجود والكين العكس تاحى الوهاد الوهاد المكان النازل والصاعد يسمه نجد فنجد نجد كل ما يرتفع عنه هو نجد حتى إن ابا هريره رضي الله تعالى عنه شارك في هذه الغزوه وكان يسميها غزوه نجد قال البخاري رحمه الله في صحيحه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 قبيله عظيمه وفيها قبائل صغيره بطون فزاره وبنو ثعلب وبنو محارب وخصف بزاف قام بنو ثعلب وبنو محارب وغيرهم باعمال سلب ونهب كانوا يسطون على الناس فكان لابد إذا من تاديبهم وردهم الى جحورهم لابد هذه مثل الافاعي تتخبى حتى اذا شمت او وجدت رائحته فريسته تطل وتضرب بالسم فهؤلاء كذلك كانوا يعني, يعني قابعين تمر عليهم ما شاء الله تقول هذا ما من المقطع لكن إذا رأوا قافلة تمر بهم دون سلاح أو دون عدد كبير سطوا عليها ماشي قال البخاري في صحيح نستدل بالصحي الكتب بعد كتاب الله يقول رحمة الله عليه باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلب من غطفان فنزل نخلا نخلا هذا مكان وهي بعد خيبر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 طبعا بدر بدأها في بدر وحد لا وحد لماذا وحد كانت بالمدينة الخندق كانت بالمدينة وشوف لي وين خرج عن المدينة احسب شحال حال هنا شهرين هنا شهر ونصف هنا شهران هنا 15 يوم هنا عشرة ليالي شوف بلي الرسول عليه الصلاة والسلام بالضرورة كاين واحد العام ونصف موقعتش في المدينة مرتاحش الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة وجيهات سبيل الله ماشي مدة مكتين اذا خمسة عشر يوم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 ولا وهذا حفظوه شبه هذا دائما يقولنا تصنيف الغزوات, تصنيف الغزوات تصنيف الغزوات مجمع تصنيف هذا لا فصدي إنسان يضع الغزوات هذه دائما يضعها في جانب وين يشوف هجوم يسطر عليه يتدرك جيدا أن الجهاد نوعا جهاد دفاع وجهاد هجوم لماذا اليوم بسبب النكسة على المسلمين اليوم النكسة على اليوم كثير من 67 كثير من عائم وارك وثماء ما من أي وقت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 مع الحتار. جهاد نوعان دفاعي وهجوم فانت لما تدرس السيره جيدا تدرك جيدا أن الرسول عليه الصلاه والسلام كان يهاجم ليس فقط يدافع تصنيف الغزوه اذا هذا هجوم النتيجه مش تشوف صعوبتها اقترب المسلمون والرسول عليه الصلاه والسلام اقتربوا من ديار أو من غطفان. جموع غطفاء جموع غطفاء هذا قبائل نجديه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 وطائفة كانت وجاه العدو يمكن هذه الجهة ويمكن وراء إذا كان قلنا إذا كان القبلة إذا كان كنا بالقبلة صلى صلاة الخوف مع المسلمين جميعهم لكن إذا وصلت ركع السجود تركع معه بغير طائفة واحدة تسجد معك بعدين هذو ينولوا يعسوا يتلنوا من وراء هذو يجو يصلوا معك بعدين يجلس بهم قال يسلم معك شفنا هذا هذي كيكونوا تجاه القبلة ويحملون أسلحتها لكن اذا كان العدو من وراء القمه من وراءنا فهنا اصطاف طائفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفه تحرس تنتظر اذا جاء العدو يعصر فهنا حدث هكذا ربما حدث كذلك قال صفت معه طائفه وطائفه يواجه العدو فصلى بالتي معه ركعتين ثم ثبت قائما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد واقف وهذوك الطائفة صلى وأتموا لأنفسهم كملوا صلاتهم ثم انشرف ناظر فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفه الاخرى التي كانت وجاه العدو فصلى بهم الركعه التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لانفسهم ثم سلم بهم وأتموا لانفسهم ثم صلى الله عليه وسلم اذا كم حصل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين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 فقد روى البخاري ومسلم ايضا عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي عليه الصلاه والسلام بذات الرقاع وأقيمت الصلاه فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بطائفة أخرى ركعتين وكان النبي عليه الصلاه والسلام اربع وللقوم ركعتان فصلى بالقوم هو صلى أربعة هما زجزج جوج قد يظن واحد يقول لك هذا اختلاف تناقض لا صلات مثلاً الظهر وهديك صلاة الحاسس ما في ولكن هناك من هؤلاء الأعراب سبحان المسلمون ما زالوا يحرسون فإذا بأحد من الأعراب تراه الآن ذاه ذاهباً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ندري ما الذي يريد هذا الأعراب هل جاء ليفاوض نصر له كان جاء يفاوض ما شاء الله هل جاء ليفاوض أو جاء ليسلم لي لم لا لم يأتي لا لي هذا ولا لذاك انه جاء لاغتيال رسول الله عليه وسلم والسلام جاء يقتل النبي صلى الله عليه وسلم شكون هذا غوره بن الحارث ترحال غوره بن الحارث هذا فدائي للمشركين ويروي لنا الحديث البخاري ومسلم مستمع جيدا لترى كيف يصنع الله تعالى بأوليائه وكيف يصنع بأعدائه يقول البخاري مسلم عن جابر عبد الله أنه غزى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل نجد شوف هل كيش سمعه نجد فلما قفل رسول الله عليه الصلاة والسلام قفلت معه كنت في من قفل معه فأدركتهم القائلة وقت القائلة قبل الزوال عندما يشتد الحرب في واد كثير العضاة واد يعني نزلة نزلين تخيل القائلة وكثير العظام اي الاشواك فنزل رسول الله عليه الصلاه والسلام وتفرق الناس في العظام علاش كل واحد يحوس ينام قدام شجره يستظلون بالشجر ونزل رسول الله عليه الصلاه والسلام تحت سموره سموره هي مثل شجره الشوك لكنها اوسع واكبر فعلق بها سيفه صلى الله عليه وسلم قال جابر فنمنا نومه نومه خفيفه ثم اذا برسولنا عليه الصلاه والسلام يدعوننا كنا نيمين حتى به نورنا يدعوننا الصلاة هذا الوقت فاذا به يدعوننا فجئنا جينا جعني جروش كاين فاذا عنده اعرابي ولد اعرابي جالس جالس هذا الرسول صلى الله عليه وسلم واقف وهاد قاعد في الوقت لا شك انه جاء يفاوض لا لا تغيرت شوفه جالس مرسول صراحة مواقف جاء يفاوض أو جاء يسلم قال فإذا عنده عربي جالس فقال رسول الله عليه الصلاه والسلام إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم نحس سيف من غمره وأنا نائل فاستيقظت شو يحكي له معادي وهو في يده صلتا صلت أن ينخرر صلتا اي حامله هذا تعرف كلمة صلت جاء في حديث الدجال تلقاه الملائكة على أبواب المدينة ومكه بالسيوف صلتا قال فإذا بالسيف في يده صلطا فقال لي من فقال من يمنعك مني؟ يهود حرش ها من يمنعك مني؟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 فاخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني من يمنعك مني باش حال يعرف يتكلم قال كن خيرا اخر كاين جوج وسيف كنت كن خير مني انا قلت له ملي لك دير تكون عافل. كن خيرا اخر فتهدده قال قاسم الرسول فتهدده اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام ولكنه لم يعاقبه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقب ولكنه أقبل عليه ماذا يريد الرسول عليه الصلاه والسلام يريد منه الإسلام فقال في رواية مسجد إمام أحمد عن جابر اتشهد أن لا إله إلا الله فقال لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك يعني نعاهدك لن أقاتلك ولن أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله عليه الصلاة والسلام كان يورد الإسلام أو السلام. واحد من الإسلام أو السلام. فذهب إلى أصحابه، رجع لغطفان، غورث بن الحارث. هذا سيد. بس ماذا سيد؟ يعني قاع الناس يتشتمن. غورث بن الحارث. ما درت فيها؟ لقد جئتكم من عندي خير الناس. واحد من. غطفان اليوم. أدو ما بنو محارب وبنو ثعلب وخص فوجنه.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 من المشركين فلما انصرف رسول الله عليه الصلاة والسلام قافلا جاء زوجها وكان غائبا وجد أن المسلمين سأل عنها قيل له سباها المسلمون فعندئذ حلف أن لا ينتهي حتى يهريق دما في أصحاب رسول الله الدم فخرج يتبع أثر النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزل النبي عليه الصلاة والسلام منزلا قال هو يتبع وإحنا ما شافوا إلا الله هو يتبع نزلوا قلت مسيرة يومين لا بد أن ينزلوا يباتوا في مكان فقال عليه الصلاة والسلام من رجل يكلؤنا الليلة شكون يحفظنا هذه الليلة يعني الكلا الكلأ هو الحراسه قل من يكلؤكم الليل والنهار من الرحمن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 أي ليل أحب إلي أن أكفيك أوله أو آخره قال لازم قسم الليل واحد يقوم الليل يصلي وحدي أس ما بصح واش تحب أكفيك أوله ولا آخره فقال له المهاجري اكفني أوله عمر بن ياسر قال اكفيني أوله تحرس الأول خلينا ننام بعدين انت النار في الاخير وأنا نوض نحرس طبعا في وقت الحراسة ما تقعدش هكذا لا مريضه اللي يقعد على اللي عندك صلاه خوف الفارضة فند اب اولى فند اب اولى نافله تقيم تصلي صلي وعس صلي وعس رد بالك هاي الحراسه الشرعيه هو ويحرس على البيره ويحرس فيها سهله ماشي فاطجع المهاجري عمر بن اسفان نقعد لنا شوي فنا وقام الانصاري يصلي وين وين الشعب. الشعب سعادة في الوادي صور هذه النظر يقول صفوان بن سليمان ذكرت لكم آثارا عنه مرة ابن عوان صفوان بن عبيل رحمه يقول ما من منظر احسن شوفوا الله الكلام كلام هاي. ما من منظر أحسن من رجل عليه ثياب بيض عليه ثياب ضيب وهو قائم يصلي في القمر كأنه يشبه الملائكة قال تصورت الليل ليل قمراء في ذاك الصحنا تشوف واحد لابس ثياب بيض قائم يصلي كالملائكه كأني يشبه الملائكه طبعا من اخبار من سبق من بني اسرائيل ان الله اوحى الى داود فقال له يا داود عليه السلام زعم أو كذب من زعم محبتي كذب من زعم ما حبته يد يدعي انه يحبني وإذا جن عليه الليل نام عني لا لا كذب من يدعي محبتي واذا جن عليه الليل نام عني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 وأثر الرجل. أنت بس بس ضحوى الرجل. وحلف لازم يصيب دم. واحد ويفن. وما مسيل الدم يقل واحد. وأثر الرجل. فلما رأى الشخص شخص الرجل عرفه. أنه رأي ربيئة القوم. ربيئة القوم المخصص للحراس. عرفه لذلك لويحرس دائما. فرماه بالسهل. فوضعه فيه. دخل. فنزعه وبيصلي. فنزعه ووضعه ويصلي هذا موش الامر هذا عبد يتعصى صح الشجره ما تحركش ما تديرش هذه معلش قال فرماه فنز... ف... بسهم اخر ثاني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 ما يموت هذا قال ثم أهب صاحب صاحبه طبعا كي يركع ويسجل يدير حز يبان بلي حاجة تتحرك نائم كأن الناس عندهم نوم يعني خفيف حاجه تتغير يفير ثم أهب صاحبه عمار بن ياسر فقال اجلس يا هذا فقد أوتيت أنا منضربه بسهم شخو كاذب مع البالوش فقد أوتيت فوثب عمار فلما رآهما الرجل عرف أن قد نذروا به يعني حاج فيه فهرق فلما رأى المهاجرين عمار ما بالأنصاري من الدماء تسير من الدماء قال سبحان الله ألا اهببتني من الهب الهب الهب الهب الإنسان ألا فقال أتلا عجيب كنت في صورة أقرأها من القرآن فلم أحب أن أقطعها حتى أنفدها كنت في صورة عذبه جيدة كنت معها فلم أريد أن أقطع حتى أنفذها فلما تابع الرمي وتابع الرمي ركعت فأرأيتك ويم الله أو يحلف ويم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام لحفظه نفسي قبل أن أقطعها أو أنفذها يعني لو كان ماشي بسألة الثغر خلطي يجي ولا معه واحد أخرين يصدموا عليكم لولا أن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام ويقع للثغر والله ما كنت التفت إليه تناه يعني أنا كي نوطق مش هيلة جال نوطق مش عز الكلام طبعا كي تسمع هذه الهضراء من, من هذه المدرسة قلت خرج عباد هذه الأمة شوف وين تتجيب كان معجم العباد تتع الصحابة شوفوا في سير أعلى النبلاء استعجب كي تشوف ما أتربوا على حجور هؤلاء لا تتعجب فمثلا ترى هشام بن عروة هذا كان معروف أنه كان يطيل الصلاه يطيل الصلاه يطيل الصلاه حتى إذا قيل له في ذاك في ذلك قال هذا رأس المال ينسى ينسى هذا رأس المال شخص إنسان لما تقسيه أو الفقر لما تقسيه تقوله لماذا لم تقسيه والله شغد كنت مع التجارة تنسيت جعل. هذا بأصلات تنسك هذا رأس المال بمثابه المال وكان مسلم بن بشار هذا مسلم بن بشار حاله عجيب مع أهل في البيت كانوا إذا رأوه يتوضا ويستعد للصلاه يسكتون قعد حتى إذا كبر بدأوا يتكلمون ما بصخبه. عارفوا ليش؟ لأنه قال لهم مرة انهم شافهم سكتوا مرة، يصلي. شافهم سكتوا. قالهم تحدثوا، فوالله لست أسمع حديثكم في كبر انقطع الخط. قالهم تحدثوا، فوالله لست أسمع حديثكم. تعرفوا قصة آه... الذي يسمى بحمام حمامة المسجد الحرام. إحنا نسموه واحد بطرة حمام مسجد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 عرفتوا على حمام في المسجد؟ <تصفيق> وكان خالف بن ايوب هذا عجيب ايضا كان يصلي ولا يطرد الذباب إذا وقع عليه وعلى أنفه على وجهه لا يطرده. فقيل له في ذلك كيف تصبر ذباب؟ ذباب معروف. حتى احنا نسمه الشيء الصامت. الشيء الذي يتكرس اسمه ذبذبة. راهد ذبذبة هذا. ذبذبة يعني ترجع ذبذبة هذا. روح إيه عودي روح عودي روح ما أدش دم عنصى قط هذا ما وش مات الجواب هو هكذا ذب فقيل لو كيف تصبر تعجبوا من صبره فقال لهم رضي رحمه الله بلغني شو عنده هاد بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط الفساق ليزني ولي قدفولي يتصبّرون تحت السياط ليقال فلان صبور يا رجل صبور وأنا بين أيدي الله أفلا أصبر على ذباب يقع علي هذا فاسق صبر تحت السياط ما تحرك يضرب ويصبر ليقال عنه صبور لكن الناس آخذون العزة به وأنا بيني وبين الله لا أصبر على ذباب واقع على وجهي وقال العلاء بن سالم العبداني الناس ما كانوا يعرفوا حركة في الصلاة حركة في الصلاة ما حير تعجب. يقول العلاء بن سالم العبداني قال كان منصور يقصد منصور بن المعتمر منصور بن غياث بن معتم يصلي بالليل في سطح قصره بالليل فلما مات قال غلام لأمه يا امه الجذع الذي كان في سطح ال فلان لست اراه يوجد الجذع تاع الشجرة كان في السطح اليوم ليش يشوفه فقالت يا بني ليس ذاك جذعا ذاك منصور قد مات ذاك منصور قد مات رحمه الله تعالى طبعا رضي الله تعالى ارضاه وعبد الله يحكي عن عبد الله بن زوبي أو عامر بن عبد الله بن زوبي لما أرادوا بتر ساقه بتر الرجل تاعه ما استطاعوا إلى ذلك ما استطاعوا فجاءوا إلى أم زوجته قتوم الله لن تجدوه أحسن من صلاته لا يشعر بأي شيء لا يشعر بأي شيء إذا كنّ ففعلا بدأ الصلاة حكيم من ذهب بدأ شرع في الصلاة فانتظروا حتى إلى سجد جاءوا فبتر ساقه والله ما شعر به ما شاء حتى قضى من صلاتك احنا هي اميستيزي ديرها بالك وشحذ ديرله وجيبله وسبع سوايع عرفت تستنى ماشي باش يقطع لك رجلك يفتح لك رجلك فقط ويخليها شوف هذا عادي في صلاتك يعني ناس عجب عجب يعني شيء اذا قراته تظن انه من علم الخيال وانتم تلاحظونها وحال اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام السلام حادثه مثل هذه تفيدك هذا الامر من بغي المسلم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 أنت أفقه من الصحابه رسول عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة يصلون في جراحاتهم زد عمر الخطاب صلى وجرحه ويثرب دما الدم ليس نجس وندعونا من هذا القاطع قاطع الطريق ونعود إلى غزوة ذات الرقاع فنقول كان لهذه الغزوة اثر بليغ عظيم جدا في قلوب الأعراب الخسات. ومن نظر في تفاصيل السرايا التي سنأتي على ذكرها إن شاء الله سترون أنه لا ذكر لغطفا غطفا مجلس تسمحا بل بدأوا يفنون فيما أقول يفنون خطروا شيئا فشيئا حتى عام الفتح سراهم سبحان الله استسلموا وأسلموا وترى اسماءهم يوم الفتح مكة دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يفتحونه.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 في الوقت نفسه ما يضيع الوقت بث السرايا من جديد بث الصرايا من جديد السرية التي رأيناها إلى الآن سرية أبان بن سعد أيام خيبر وسرية غلاب بن بشف غالب بن عبد الله غالب بن عبد الله ليثي غالب بن عبد الله ليثي رأيناها كذلك الآن عاد الرسول عليه الصلاة والسلام لبث السرايا وارسل وهناك سريه اسمها سريه حسمة, سرية حسمة كانت هذه السريه في جمادى الثانية اذا شوف كنا في ربيع الثاني مشينا جماد الأولى ما كان والو جمادى الثانيه كانت هذه السريه سريه حسمة في جمادى الثانية وكان قائدها زيد بن حارثه رضي الله تعالى عنه وكان سبب خروج زيد بن حارثه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 ظهر عليه ظهر على كلامه ظهر على موقفه حتى هاج الناس عليه قالوا كيف هذا ستبدل الدين بلغ بالهرق الامر إلى أن أكرم ارسل لأن دحياتهم أعطاه الملك بصر الشام وملك بصر الشام عطاه الهرق أرسل إليه إكراما مالا وكسوة مال وكسوة أعطاه المعضوها للرسول تعال الرسول عليه الصلاه والسلام سبحان الله فحتى إذا كان ديحية جراجع للمدينة كان وصل مكان اسمه حسمة مكان اسمه حسمة يقع بعد وادي القرى قريب الخيبر وفادك وثيماء يقع بعد وادي القرى هناك لقيه ناس من جذام، ناس من جذام قطعوا الطريق وأخذوا ماله وكسوته ولم يصرفوا له شيئا طبعا ديحية من كلبي أرز الله إليه فجاء إلى المدينة ودخل مباشر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالك لم يذهب حتى إلى بيته. بيته. بعده فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر. هنالك أرسل رسول الله عليه الصلاة والسلام زي بن حارثة في في خمسمائة مقاتل. السرية؟ في خمس مقاتل.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 غنيمه عجيبة خير عظيم عظيم عظيم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم كان واحد واسمه زيد بن رفاعة من أهل جذام هذا كان أسلم وأسلم معه رجال من قومه وواقع رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بلاغوا الخبر ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأرسل إليه واستشفع فيه أرشوا شو عمل الرسول ألف بعير خمس ألف مئة من السبي فرد وامر برد غنائم والسبيل ردوها الى اهل جذان شوها عليه الصلاة والسلام كان يسير على صراط مستقيم لا عوج المهم هذه سرية شو سرية حسنة قائدها زيد بن كانت في جمادى الثانية خارف فيها جوانب من حياة رسول الله الله عليه وسلم والسلام مواقفه هناك سريه أخرى سريه عمر الخطاب ونختم لأنه ما زالت السراية زالت سرية بشير بن سعد بعد سرية أبي حضرد سرية عبد الله بن رواحة عمر بن الذي يفر منه الشيطان كيف لا يفر منه أهل الفسوق والعصيان والكفران عمر بن أرسله رسول الله عليه وسلم والسلام في شهر شعبان لاحظ جماده الثانية خلاصة راجب دخل أفيش ماذا نقاتل فاستهل شهر شعبه أرسل عمر بن الخطاب في ثلاثين رجلا ثلاثين يسيرون الليل ويستخفون النهار حتى لا يتفطن لهم العدو في النهار يتخبر وفي الليل يسيرون كيف للعدو أن يتفطن لمجيء عمر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 لم يلقى فيها احدا بحوز اقل ارواحه يا سيدي نقصره شويه سيد. ولا واحد عمر مش من فلات لعب كنا نود طبعا مازال مزاد الوقت شوي ضختين بسريه سريه ثالثه بعد خيبر بعد احد احدات الرقاع السريه بشير بن سعد بشير بن منسعده والد النعمان ابن بشير بشير بن سعد سيكون له موقف يوم وين يوم سقيف البني ساعد كانت في شعبان أيضا كانت في شعبان وكانت الوجهة إلى اين إلى بني مره في فدك قريب من فدك كانوا قراب من فدك يعني حوالي 160 كيلومتر أو أكثر 180 كيلومتر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 وأتوق إليك السلام عليكم